فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ إِذَا تَرَاجَعَتْ وَالْأَرْضُ إِذَا الصَّدَعَتْ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ وَمَا هُوَ Yekidun keda ve akidu keda. Fmahil al humru yeda.